كانت جنبه تملي اعز من اهله واحبابه ولما هايزعل تقول الدنيا مالهاش طعم في غيابه صحب من صغرهم كانوا ولا تفرقهم الدنيا بيبكوا ويفرحوا مع بعض ويتشاركوا في حاجات تانية ويتخصموا تجي تصلحه وتستنى تشوف تأثير على ملامحه وعرفة انه مش حاسس فعشان بتحبه بتسامحه فعشان بتحبه بتسمحه, بتسمحه وتكمل دايرة الأحزان غيرها ولا يشوفات من خسرتها مش الآن وأحسسها مكتفاة خلص ما قبله ما يشوفات ما إيش بيحب أو يكره ورح للحب السلام. مفيش حاجه تنسيني كانت قصه ولا الاحلام عارفها وشوفتها بعيني انا القلب اللي عايش مستني صحبي صح. فوق يصحيني صح. مش باقي منه غير إنسان خلاها في وقت مكسورة ودلوقتي عيش نجنان ودمعت عين وعصورة مش باقي منه غير إنسان خلاها في وقت مكسورة دمعت عينو عالصورة مش باقي منها غير صورة فهده مش واضحة زي زمان وسامع روحها بتقولي كفاية وفوق من الأحزان خلاص مكتوب لو ما ما باعش بيحب قوي قرة ورحلت حبها خلصت كأنها يعيش على زقرة فوراء من غير كلام وسلام مفيش حاجه حاجات كانت الصالح الأحلام عريس وشوفتها بعين انا القلب اللي عاش مستني صحبي فوقي صحي